عالجنة ريحين شهداء بالغلقين سلمية حرية هتفوا أبناء الدين عالجنة ريحين شهداء بالملايين سلمية حرية هتفوا أبناء الدين قومي قومي Qomi, ya dar alabi, Thuri, Thuri, ya shabab limaqtmi, Ali, Ali, Ali, sarqat alqawiya, Shabis Suri, Walla ma biim dal Qomi, Qomi, Qomi, ya Thuri, Thuri, ya shabab limaqtmi, Ali, Ali. علي الصرخات القوي الشاب السوري والله ما به يا دمنا يا شبل يا بني ياس لا يا دمنا يا شبل يا بني ياس الامين لا غير وجس ومن وحا واللا قومي, قومي, قومي يا حلب حمص الاباط في الزين الزين الزين اركان الطغاشاب السوري والله ما بينفع شهداء بالملايين سلمية حرية هدفوا ابناء الدين عل جنة ريحين شهداء بالملايين سلمية حرية هدفوا ابناء الدين سلمية حرية هدفوا ابناء الدين سلمية حرية هدفوا ابناء الدين